بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد مولانا على كل نعمة لك الحمد مولانا على كل نعمة ومن جملة النعماء قولي لك الحمد أيها الاحبه في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان كلامنا في كتاب الشفاء للامام القاضي عياض رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه في قصة الإسرائي والمعراج وقد ذكرنا اختيار الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في الروايات المتعلقة بهذا الباب ثم ذكرنا تعقيبه على الرواية الأخرى التي وردت فيها زيادات وتعليقات وموقفه من ذلك وما يستفاد من تلك الزيادات من الفوائد والنكة العلمية التي يستفيدها الدارس لقصة أو لحادثة الإسرائي والمعراج واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتابع كلامنا في هذا الموضوع مع الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى ومناقشاته لمجموعة من القضايا تصار في هذا الموضوع من جملة هذه القضايا التي تصار في موضوع الاسراء والمعراج وفيها خلاف بين العلماء مسألة الاسراء هل كانت بالروح أم بالجسد أم بهما معا ومسألة الرؤية رؤية الله عز وجل هذا رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الاسراء والمعراج كما توحي بذلك سورة النجم أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدره المنتهى القضية الثالثة هي مسألة المناجاة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج هل ناجع ربه مباشرة أي كلمه مباشرة كتكليم موسى الصريح في القرآن الكريم وكلم الله موسى تكليما أم كان ذلك بواسطة ملك أم كان ذلك بناء النفس في روع النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه والمسألة الرابعة مسألة الدنو والقرب ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنى؟ هل كان هذا القرب والدنو حقيقة أم مجازا هل يمكن يحتمل أو يتصور ذلك في حق الله سبحانه وتعالى أم لا هذه القضايا ناقشها الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى وهي التي ستكون إن شاء الله سبحانه وتعالى موضوع درسي هذا اليوم أولا الحقيقة الإسراء يقول القاضي عياد رحمه الله ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسرأه بروحه أو جسده على ثلاث مقالات يعني أن المسألة فيها ثلاثة أقوال قال ذهب الطائفة إلى أنه إسراء بالروح يعني أن ذلك وقع بالروح فقط دون الجسد وأنه رؤيا منام أي أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مما سبق أن تتبعناه خطوة خطوة اني كان مجرد منام اي مجرد رؤيا راها النبي صلى الله عليه وسلم في نومه مع اتفاقهم على ان الوحي رؤيا الانبياء وحيون يعني انهم يقولون كانت هذه القصة قصه الاسراء والمعراج منامية اي كانت رؤيا ولا يمنع انت ان تفرض فيها الصلاه ولا يمنع أن, يعني ان تكون في هذه الأمور التي التي سبق أن رايناها لأن رؤية الأنبياء وحي وإلى هذا ذهب مجموع مجموعة من العلماء منهم معاويه بن أبي سفيان رضي الله عنه وحكي عن الحسن البصري وحكي عنه كذلك خلافه وحجتهم يعني يستدلون بهذه الآية الكريمة وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس للناس، فقالوا هذه فقط هي إذن هي رؤية، وهذه الرؤية بما فيها من الأخبار، بما فيها من الحديث عن السماوات وعن الأنبياء وعن الصلاة بالأنبياء وعن فريضه الصلاة وعن ذلك وعن غير ذلك من الأمور، ما هو إلا رؤيا منام اراها الله سبحانه وتعالى لتكون فتنة للناس، يعني فتنة, فتنة للناس من اختبار لهم. اختبارا هل سيتبتون على دينهم أو لا يثبتون هل سيصدقون أو لا أو لا يصدقون مع العلم أن هذه الآية وردت فيها أقوال هذا قول منها وقول آخر يقول ان هذه الرؤيا رؤية العين كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه وقال بعضهم إن هذه الرؤيا المذكورة في هذه الآية بالذات هي رؤيا صلح الحديبية رؤية الحديبية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأى في منامه إذ رأى في منامه أنه هو أصحابه سيدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين محلقين رؤوسهم ومقصرين فأخبر بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال لهم رأيت في المنام أننا سنذهب إلى مكة وسنطوف بالبيت العتيق وسنقصر شعورنا وشعارنا أو أو نحلقها على كل واحد والحالة التي اختارها وإلى هذه اشار الله عز وجل في سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وذهبت طائفة أخرى وهم معظم السلف والخلف من المسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظه أي بالجسد والروح وفي اليقظه يعني أن الإسراء كان بالرسول صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا في حال اليقظه وليس في حال وليس في حال المنام وهذا ما ذهب إليه اهل السنة والجماعة وهذا ما ذهب إليه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى ورجحه من بين هذه الأقوال ورد على الذين زعموا أن الإسراء كان بالروح رد عليهم بمجموعه من الحجج من بينها أن الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده والعبد لا يكون عبدا حتى يكون فيه جسم وروح ولم يقول الله عز وجل أسرى بروح عبده كما رد عليهم أيضا بحجة منطقية وحجة يعني حجة معقولة وهي أن هذا الأمر لو كان بالرؤية لما كان فيه إعجاز ولما كان فيه تحدي لأن الاسراء والمعراج معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم والمعجزه أمر خارق للعادة والمنامات يرى فيها الناس أمورا خارقة للعادة ولا تستغرب ولا تستغرب يرى الإنسان في نومه أنه ذهب من هنا إلى بيت الله الحرام ويطوف ببيته العتق. وعندما يحدثنا أنه رأى ذلك في المنام لا نستغربه لأن هذا معتاد أن يرى الناس في رؤاهم أمورا غريبة أن يرى الإنسان نفسه يطير في السماء أو أن يرى نفسه يمشي على الماء أو أن يرى نفسه يفعل أمرا خارقا للعادة هذا أمر معتاد أن يراه في المنام أمر معتاد وقصصته على الإنسان لقال لك هل رأيت هذا في المنام أم في اليقظه فإذا رايته في المنام فلا غرابة، وإذا زعمت أنك رأيته في اليقظه هنا يعني يكمن الإعجاز وهنا وهنا يكمن التحدي. إذن فالقول الراجح والذي ذهب إليه معظم العلماء ومعظم السلف والخلف هو أن أن الإسراء كان بالروح والجسد. يقول قَالْ عِيَضُ ولو كان مَنْآمًا« لما كانت فيه آية أي لما كانت فيه معجزة ولا graspics ولما استبعده يعني يقول ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة يعني لما كانت فيه معجزة ولم استبعده الكفار الكفار الذين استبعدوه لو لو قال لهم رأيت في المنام لم استبعدوا لأنه أيضا هم يرون امورا من هذا الشكل امورا خارقه للمعتاد للمعتاد في حال اليقظه ولا كذبه فيه ولا ارتد به ضعفاء من اسلم وافتتنوا به ولا ارتد به ضعفاء من اسلم اي لو كانت رؤيا منام لما كانت سببا في ارتداد بعض من اسلم وهذه النقطه بالذات ارتداد بعض من اسلم ترد في كثير من الكتب التي تعنى بهذا الامر ولكن هل هناك شخص معروف ارتد بسبب الاسراء والمعراج لم نعرف هذا ولم نطلع عليه حسب اطلعنا عليه في هذا, في هذا الباب ان كتب السيره تردد, تردد ان بعض من اسلم من ضعاف الإيمان ارتد بسبب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إرصد بسبب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالإسرائيل والمعراج ولكن لم نقف على واحد منهم أي لم نقف على مسمى على شخص مسمى يحتاج هذا الأمر إلى مزيد من البحث وإلى مزيد من التنقيب لأنه يخالف ما أسير عن المسلمين الأوائل أنه اذا دخل أحدهم في الإسلام وخالط الإيمان وخالطت بشاشة الإيمان قلبه لا يرتد عن الإسلام سخطة لدينه يعني لا يرتد أحد بعد أن سلمه وامن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه يرى المعجزات ويسمع القرآن وغير ذلك من الأمور ولا يزيده ذلك إلا تباتا على تبات لأن المعجزات يعني سلاح ذو حدين لمعجزات سلاح حدين بالنسبة لأهل الإيمان تثبتهم وتؤكد إيمانهم وتقويهم وبالنسبة للكفار فإنها تتحداهم أي فانها اي المعجزات تتحداهم ويعني تطلب منهم أن ياتوا بمثل بمثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونظرا لما في قلوبهم من العصبية والبغضاء والعداوة لدين الإسلام لا تزيدهم الآيات إلا نفورا لا تزيدهم المعجزات إلا نفورا وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر إذن فالايه بالنسبة للكفار تقيم عليهم الحجة ويعني تتحداهم وتطلب منهم أن يتوب بمثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لأهل الإيمان ما جاءتهم آية من الرسول صلى الله عليه وسلم معجزه من المعجزات إلا وازداد بذلك إيمانهم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يعني ما كانت معجزة ولا آية إلا وكان فيها الخير للاسلام والمسلمين وكان فيها التنغيص بنسبة لأهل الكفر والعياد بالله إذا هذه هذه النقطة تحتاج إلى مزيد من التثبت ومزيد من التوقف هل ارتد أحد؟ مما كما تردد ذلك بعض كتب السيرة ارتد أحد من أهل الإيمان والإسلام بعد أن دخلوا في دين الله عز وجل بعد أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسرائيل والمعراج أيضا ذكر الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه مجموعة من الأمور ترد القول بالإسرائيل بروحه كالمجيء بالبراق وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم بمائه زمزم وحضوره صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والصلاة بهم واستفتاح أبواب السماء والإذن له ولجبريل عليهم الصلاة والسلام والتردد بين موسى وعيسى وغير ذلك من الأمور التي يعني لا تتصور إلا أن تكون تكون حقيقة وفي حال يقضى المسألة الثانية هي مسألة الرؤيا. يعني الرؤيا بالتاء وليس الرؤيا بالالف الرؤيا من المنام والرؤية من العين يعني هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الاسراء والمعراج أم راى جبريل, جبريل عليه الصلاه والسلام امرا نورا او حجابا أو غير ذلك مما يذكر في هذه الروايات وفي هذه هذا وفي هذا, هذا السياق يقول القاضي عياذ رحمه الله وتعالى في هذا الأمر وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها فأنكرته عائشة رضي الله تعالى عنها حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وابو عبد الله بن عتاب الفقيه قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث حدثنا أبو الفضل السقلي حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا عبد الله بن علي حدثنا محمود بن آدم حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق إن انه قال لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت ثلاث من حدثك بهن فقد كذب من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا تدركه الابصار ساق الإمام القاضي عيض رحمه الله تعالى هذا الأثر عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بسنده إليها وذكر فيها أن مسروقا مسروقا هذا كان من فضلاء التابعين كان من العلماء الكبار الذين أخذوا عن كبار الصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا قال سأل عائشة رضي الله تعالى عنها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه يقصد ماذا ليلة الإسرائي والمعراج ليلة الإسرائي والمعراج فقالت له لقد قف شعري مما قلت يعني أنه اقشعر أن جلدها وتوقف شعرها بسبب هذا الأمر الذي قاله قاله هذا التابعي الجليل لما سأل هذا محمد صلى الله عليه وسلم ربه يعني أنها تستغرب أن يرى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أن يقول أحد بهذا, بهذا القول ثم قالت ثلاث من حدثك بهن فقد كذب ثلاث من حدث بهن فقد كذب فقد كذب من حدثك أن محمد نرأى ربه فقد كذب يعني ثلاث من بينها من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقد كذب أولا كلمة كذب هنا المراد بها اخطا فليس المراد بالكذب الكذب المذموم وإنما المراد به الخطأ لأن الكذب هو الذي يكذب ويقول غير الصدق وهو يعلم, وهو يعلم ذلك والكذب, والكذب كما نعلم منفيون عن المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يكذب لا يقبل نبي صلى الله عليه وسلم من المؤمن أن يكذب المؤمن يزني؟ قال نعم يزني المؤمن يسرق؟ قال نعم يسرق قال المومين يشرب الخمر؟ قال نعم يشرب الخمر المومين يكذب؟ قال المومين لا يكذب نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن يكذب إذن فكيف قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ومن جملة من قال هذا القول عبد الله بن عباس؟ رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عباس رآه رأي العين أي رأ ربه رأي العين وفي رواية أخرى رآه بعيني رأسه بعيني راسه يعني ابن عباس هذا ونحن نعرف أن ابن عباس يعني ينافس السيد عائشة رضي الله تعالى عنها في المعرفة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو ترجمان القرآن وحبر الأمة ولقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والفقه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكان من كبار علماء هذه الأمة واعترف له بذلك كبار الصحبة كعمر ومن يكون مع عمر في مجالس استشارته وفي مجالس الشورى يعترفوا لعبد الله بن عباس بمزيد من العلم ومزيد من الفضل عليهم لما خصه الله عز وجل به من الفقه في الدين إذن قولها فقد كذا بتقصد ماذا فقد أخطأ أي أخطأ في فهم القصة وفي فهم القضية لأن سبب هذا الايراد هذا الموقف هو القرآن الكريم حيث قال الله عز وجل, حيث قال الله عز وجل أفت مارونه على ما يرى ولقد رأه نزلة أخرى لقد رأه هنا الضمير يعود على من هناك من يقول الذين يقولون رأى ربه يقولون رأى ربه الذين يقولون لم يره يعني ينفون الرؤيا لله عز وجل يقولون رأى جبريل عليه الصلاة والسلام في هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها إذن فالرؤية هنا يمكن أن تكون لي جبريل كما ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء ويمكن أن تكون لي للله عز وجل لله عز وجل يعني إذا الخلاف عندما ندرسه مثل هذا الخلاف يعني ندرسه بهذه الطريقة بهذه الطريقة يعني أننا ننسب القول لصاحب القولي ثم نخلص في النهاية إلى أن هذا الأمر غير مستبعد كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في موقف القاضي عياد وخلاصة القاضي عياد للمسألة. السيدة ل استدلت استدلت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار فلا تدركه الأبصار بالنسبة لسيدة عائشة هو الدليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه وهذا لا يعد أن يكون اجتهادا هذا من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه اجتهاد في تنزيل النص على الواقع الواقعة هي واقعة الإسراء والمعراج والآية تقول لا تدركه الأبصار أي الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار لو أردنا أن ننزل هذه الآية على القصة سنقول إن الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ير ربه لين الله عز وجل قال في هذه الآية العامة لا تدركه لا تدركه الأبصار معنى العامه يعني أن الآية تحدث عن إدراك البصر لله عز وجل بغض النظر عن كون هذا الإدراك يكون في الدنيا أم في الآخرة بغض النظر عن هذا الإدراك يكون في, في هذه الحياة التي نعيشها او في حياتي السدره المنتهى مثلا بالنسبه لاسراء والمعراج في حياتي ما فوق سبع, سبع, سبع سمعي سماوس لانه اذا اختلف الزمان اختلف المكان يكون هناك كلام كلام اخر لاننا نؤمن جميعا اننا سنرى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه هذا لا يختلف عليه أحد من اهل السنه طبعا من اهل السنة والجماعه لا يختلفون اننا سنرى ربنا يوم القيامة رأي العين وأن, وأن رؤيته سبحانه وتعالى ستنسينا كل نعمه كنا فيها بدليل القرآن الكريم بدليل قوله تعالى وجوه يومئذ ناضره إلا ربها ناضرة كما ذكرنا في الدرس السابق وبدليل قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فمفهومها مفهوم الآية أن أهل الإيمان يرون ربهم وأن أهل الكفر منطق الآية يقول أن أهل الكفر محجوبون عن الله عز وجل إذا كان هؤلاء محجوبين فميزة أهل الإيمان أنهم غير أنهم محجوبين فيكون المفهوم مفهوم الآية أن اننا سنرى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة كما جاء في صحيح البخاري إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليس دونه سحب وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب من غير أن يكون بينكم تضامن أو تضارون كما ورد في تلك الروايات يعني غير أنكم لا تضامون في ذلك يعني لا يكون هناك ازدحام في رؤية الله عز وجل لأن كل واحد منه سيراه في مكانه لأنك إذا أردت أن ترى شخصا ما أو ترى أميراً ما أو سلطاناً ما سيكون هناك ازدحام لأنه إنسان مثلك محدود في الزمان والمكان فإذا أردت أن تنظر إليه لا بد أن تزدحم من أجله وأن ترفع رأسك من أجل أن تراه لأنه مثلك لأنه, لأنه محدود, محدود في الدات والزمان والمكان ولكن عندما ترى ربك سبحانه وتعالى فإنك ستراه في مكانك من غير أن تحتاج أن تتنقل إلى مكان, إلى مكان آخر يعني أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار استدلت به السيدة عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه وفيه ما فيه كما كما راينا الإمام أبو الحسن الأشعر رحمه الله تعالى عليه ورضي عنه وهو إمام أهل السنة والجماعة في العقيدة السلفية أي عقيدة اهل التوحيد آه عقيدة أهل والجماعة يقول إنه رأى الله سبحانه وتعالى ببصره وعيني رأسه يعني أنه كان على منهج وعلى مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويقول إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه ببصره وعيني رأسه وقال كل آية أوتيها نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد اوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلها وخص من بينهم بتفضيل الرؤيا. يعني كل آية كل معجزة اعطاها الله عز وجل لنبي من الأنبياء السابقين الا وقد اعطاها الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم كتسبيح الحصاء وتكليم الجماد وتكليم غير الجماد يعني الحيوانات كالضب والضبية وغير ذلك من الأمور يعني الأمور التي رأها الأنبياء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت معجزات لهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم جنسها أعطى الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم جنس هذه المعجزات قال وكان تفضيله أو خص بتفضيله بالرؤية يعني خصه الله عز وجل بشيء لم يعطيه لأحد من الأنبياء ألا وهو الرؤية كما خص موسى عليه الصلاة والسلام بما بالتكليم وكلم الله موسى تكليما كما كلم الله عز وجل موسى تكليما وخصه بهذه الميزه فقد خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا كما ترى ان شاء الله سبحانه وتعالى في المناجات مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه ايضا التكليم اي كلمه الله عز وجل من فوق سبع سبع سماوات كما ترى ان شاء الله سبحانه وتعالى في المناجات فموقف ابي الحسن الاشعر اذا هو ان محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني بعيني رأسه بعين رأسه قال القاضي عياذ رحمه الله والحق الذي لم ترأ فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا وليس في العقل ما يحيلها يقول والحق الذي لم ترأ فيه أي الحق الذي يمكن أن تناقش به أي شخص هو أن رؤية الله عز وجل في الدنيا جائزة يعني أنه جائزة أن تراه سبحانه سبحانه وتعالى وليس في العقل ما يحيلها ليس في العقل ما يمنعها لأن الأمر يتعلق بإحداث القدرة والطاقة في عين الإنسان في ربه سبحانه وتعالى وهذا الأمر موكول لله سبحانه وتعالى يعني كما وضع الله عز وجل بين أيدينا كلامه الأزل كلامه النفسي فنقرأه ليل نهار في كتاب الله عز وجل يعني ليس ببعيد عنه سبحانه وتعالى أن يرينا نفسه أن يرينا نفسه وقوله تعالى ينقش القضي عيض رحمه الله تعالى يقول وقوله تعالى لموسى لن تراني اي لن تطيق أنت أن تراني لأن موسى عليه الصلاة والسلام سال رباه عز وجل أن يراه أرني أنظر أنظر إليك قال القاضي عياد رحمة الله تعالى عليه و من المفسرين لو, لو كانت الرؤية مستحيلة لما طلبها موسى لأنه لا يمكن أن يطلب الأنبياء عليه الصلاة والسلام شيئا مستحيلا أو شيئا غير ممكن فلما طلب الرؤية كان ذلك دليلا على جوازها أي على جواز وقوعها وقوله تعالى لن تراني يقول أي لم ذلك إلا إذا أطقتك عليه يعني إلا إذا أعطيتك القدرة على ذلك فالأمر يتعلق بماذا؟ بمنح الله عز وجل القدرة للإنسان قوله تعالى يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفدوا من أقطار السماوات والأرض فنفدوا لا تنفدون إلا بسلطان أي إلا بتأييد من الله عز وجل بسلطان يعني بتأييد قد يكون علما قد يكون قد يكون وقد يكون إلا بسلطان أي لا بتأييد من الله سبحانه وتعالى بشكل من الأشكال وليس ويقول قد عياد رحمه الله وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا ليس في الشرع أي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على امتنائ رؤية الله عز وجل إذن فالذين قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه استدلوا بأدلة اجتهادية والذين قالوا لم يره استدلوا أيضا بالأدلة الاجتهاديه ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عليه وهو من كبار علماء التابعين قال أنا لا أقول رأى ربه ولا أقول لم يرى لم ير ربه لأن هذه الأدلة ما دامت اجتهاديه ما دامت تحتمل وتحتمل ويرد بعض العلماء على بعضهم في تأويلها وفي فهمها وفي تفسيرها فيقول أنا أسلم هذه التسليم والتفويض يعني أنك لا تدخل في هذه التفاصيل هل رأى أو لم يرى وتجزم بإحدى الروايتين أو باحد القولين وإنما تقول هذا الأمر غير مستحيل هذا الأمر غير مستحيل أن يمنى الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية كما مسنا على موسى عليه الصلاة والسلام بالتكليم نعم هو القاضي عيد رحمه الله تعالى أطال النفس في هذه النقطة يرد على المنكرين للرؤيا والمانعين لها ويستدل بأدلة مختلفة ننتقل إلى النقطة الأخرى التي تطار في هذا الباب هو المناجات المناجات في اللغة هو أن تسارر الشخص أي أن تكلمه في النجوى، أن تكلمه في السر هل ناجى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مباشرة أو كان ذلك نفس الوحي في روع النبي صلى الله عليه وسلم ومنشا ايضا أيضا هذه المناقشة وهذه وهذا الكلام من قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقلنا في الدرس السابق أوحى الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور بمن أعطاه ثلاثة أمور التي هي الصلوات الخمس وخواتيم صورة البقرة وأعطاه أن يغفر لأمته لمن, لم يشرك, منه لمن لم, لم يشرك منهم بالله عز وجل شيئا أن يغفر لهم المقهمات أي الذنوب الكبائر التي تقحم وتقحم صاحبها في النار يعني فتنهد النقطة من الناحيه الفقهية وما يستفاد منها من التكريم والتنويه ورفع منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن العلماء يناقشون هل كان هذا الوحي مباشرا للرسول صلى الله عليه, عليه وسلم أم كان هذا الوحي بواسطة الملك أم كان هذا الوحي بالنفت في روع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحي أنواع هناك الوحي المباشر أي تكليم الله عز وجل للعبد وهناك الوحي بواسطة الملك وهناك الوحي بالن في روع النبي أي في قلب الروع بالضم بضم الرأي هو القلب والروع بفتح الرأي هو الخوف في روع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهناك وحي إلهام وهناك وحي إلهام أن الله عز وجل يلهمه فعلًا ما أو قولاً ما فيقوله يقوله أو يفعله وهناك وحي منامين أي أنه يرى في منامه أمراً فعندما يستيقظ ينفد أمر الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيحي بإذنه ما يشاء يعني هل فأوحى إلى ما أوحى هل كان من القسم الأول أو كان من القسم الثاني أو كان من القسم, كان من القسم الثالث هل أن الله سبحانه وتعالى أخبر جبريل عليه الصلاة والسلام وآاح جبريل أخبر محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما ذهب إليه طائفة من العلماء فأوحى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيكون العبد هنا في الآية المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام فأوحى أي الله عز وجل إلى عبده شكون جبريل عليه الصلاة والسلام ما أوحى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأوحى الله عز وجل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى بدون وسطة جبريل كثير من العلماء يرجحون هذا الرأي ويقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى سدرة المنتهى قال له الملك جبريل تقدم نحن لا نتجاوز هذا المكان لأن سدرة المنتهى هي التي ينتهي إليها امر الله عز وجل في النزول وإليها ينتهي الملائكة في أخذ ذلك الأمر وتنزيله وتنفيذه الأمر ينزل من عند الله سبحانه وتعالى الى سدرة المنتهى وفي هذا المكان يتلقاه الملائكة وينفذونه يعني يبلغونه أو ينفذونه إذا كان الأمر الأمر التنفيدي او أمر التبليغ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز هذا المكان فإنه لم يكن جبريل بجانبه لكي يحي الله عز وجل إليه فكيف يوحى إليه وقد دنا محمد صلى الله عليه وسلم ابعد من جبريل عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام هذا ما ذاهب إليه جماعة من العلماء وجماعة أخرى ذهبوا إلى أن المناجات نزول الوحي فأوحى إلى عبده كان إلى جبريل عليه الصلاة والسلام وجبريل أوحى بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والسلام وما كان لبشرين أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب سبق, سبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم إلى ما بعد سدره المنتهى يعني وجد حجابا فهذا الحجاب قال خرج منه ملك فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام هذا ملك ما رأيته قط إلا في هذا اليوم يعني أن حتى بعض الملائكة محجوبون عن عن جبريل عليه الصلاة والسلام فما بالك عن غيره فيقول الحجاب حجاب لمخلوقات أخرى وليس حجابا لله عز وجل لأن الله عز وجل لا يحجبه حجاب ويقول من وراء هذا الحجاب سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر يعني لما قال ذلك الملك الله أكبر الله أكبر قال الله, أكبر قال الله عز وجل صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع, سمع من الله سبحانه وتعالى مباشرة كما سمع منه موسى عليه الصلاة والسلام والذي يقول العلم هذه أهون من الأولى يعني التكليم أو سماع كلام الله عز وجل أهون من الرؤية لأن هذه لها دليل في كتاب الله عز وجل مع نبي آخر وهو موسى عليه الصلاة والسلام وكلم الله موسى تكليما وأكد هذا التكليم بماذا أكده بالمصدر ليخرج عن نطاق المجاز إلى نطاق الحقيقة ليخرج عن نطاق المجاز إلى نطاق الحقيقة وهذا ليس مستبعدا أن يحظى به الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم كذلك وكلام الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن خصه من أنبيائه جائز غير ممتنع عقلا يعني أن الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه يناقش المسألة من الناحية الشرعية أي من ناحية النصوص هل تحتمل النصوص هذه المعاني أم لا تحتملها فيدخل من ذلك أي من, المناقش من مناقشتها من خلال النصوص والاستدلال بمثل قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى وما كان لبشرين أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ينتقل إلى مناقشته من, من ناحية العقلية من حيث العقل هل يقبل العقل هذا؟ أم لا, أم لا يقبله وخلص في النهايه الى قوله هو يقول يعني يضعنا كلاما مطرزا يعني كلاما كلاما يعني محسوبا للقاضي عياض رحمه الله تعالى عليه يقول فان ورد يقول والله تعالى قادر والله تعالى قادر على خلق الادراك الذي في البصر في القلب او كيف شاء لا اله غيره الله عز وجل قادر على أن يخلق في الشخص قدرة لا في بصره ولا في قلبه يعني أن يخلق قدرة في قلبه فيراه بقلبه كما ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء أو يخلق له قدرة في بصره فيراه ببصره كما ذهب إلى ذلك ايضا جماعة من العلماء ثم ختم بقوله فإن وراد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجب المصير إليه اسمع الكلام هذه العلماء واسمع الفصل والتتبت في مثل هذه الأمور التي هي غيبية لم نرها لم نشاهدها ولكن عندنا نصوص تشير إليها ولم تكن هذه النصوص يعني قطعية في الدلالة وإن كانت قطعية في, في التبوت يقول فإن ورد نفس قاطع بين واعتقد وجب المصير إليه يعني أن هذه المسألة هي مسألة خلافية ولكن إذا وجدت نصا قاطعا في الباب بين في دلالته وجب اعتقاده وجب أن تعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم أكلم ربه أو أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فإذا ورد النص وجب الاعتقاد في ذلك أو وجب اعتقاد ذلك ووجب المصير إليه أي أنت أن تصير إليه وأن تميل إليه بدون أن يأخذك في ذلك أدنى أدنى شكل كما قررنا في في رؤية الله عز وجل في يوم القيامة قررنا في ما سبق في رؤية الله عز وجل في يوم القيامة أننا سنرى ربنا كالقمر ليس دونه سحاب وكالشمس ليس دونه سحاب لأنه ورد في ذلك النص قاطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كذلك يوم القيامه كذلك أي كما ترون الشمس ليس دونها سحب والقمر ليس دونها سحب فإذا وجدت صريحا قاطعا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربي عز وجل أو في مناجات رسول الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وجب المصير إلى ذلك وختم الإمام القضي عياد رحمه الله تعالى هذا الباب يعني باب الإسراء والمعراج هذا الفصل الذي عقده الإسراء والمعراج ختمه بمسألة أخرى تتعلق بالدنو والقرب من الله والسبب في ذلك أيضا ومنشا هذا الكلام أيضا هو قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دل تدلى من وقرب من من فكان قاب قوسين من من هذا كله كلام يعني يتكلم في العلماء هل هو من جبريل عليه الصلاة والسلام أو من الله سبحانه وتعالى إذا كان من جبريل فلا نقاش إذا كان التقرب والتدلي من جبريل عليه الصلاة والسلام فلا نقاش لأن هذا, لأن هذا مخلوق هذا وهذا مخلوق القرب بينهما والبعد يعني له مسافة يعني يمكن أن تكون فيه مسافة ولكنه إذا تعلق الأمر بالقرب والذنوي من الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل منزه عن بعد المسافة, المسافة ومنزه سبحانه وتعالى عن قرب المسافة ومنزه سبحانه وتعالى أن يتصف بالتحيز لمكان أو زمان لأنه سبحانه وتعالى كان ولا زمان ولا مكان كان ولا زمان ولا مكان فخلص الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى كعادته في هذه المسألة بقوله اعلم أن ما وقع من اضافه الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان فليس بدنو مكان أي فليس بدنو مكان معتبر بالمسافة وبالمقاييس ولا قرب مدن بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق حد كبار أئمة آل البيت ليس بي يقول محمد بن جعفر الصادق ليس يقول جعفر بن محمد الصادق ليس بدنو حد اي أي محدود بالمسافة وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته المراد بهذا أن يبين الله عز وجل منزلة محمد صلى الله عليه وسلم وشريف رتبته ويشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبته وقدرته ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام ويتأول فيه يقول قضي رحمه الله تعالى ويتاول فيه ما يتأول في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا هذا الحديث في صحيح البخاري ينزل ربنا إلى سماء الدنيا على أحد وجوهه أي نزول إجمال وإفضال وإكرام وقبول وإحسان قال فمن جعل الضمير عيدا الى الله عز وجل لا إلى جبريل على هذا كان عبارة عن نهايه القرب نهاية القرب المعنوي ولطف المحل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من محمد صلى الله عليه وسلم وعباره عن إجابة الرغبات، وقضاء المطالب وإظهار التحفي وانافه المنزلة أي رفعه المنزلة وزيادتها والرطبة عند الله سبحانه وتعالى ويتأول فيه ما يتأول في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب ومن أتني يمشي اتيته هرولة هل هذا الحديث عند العلماء يفسرونه بالقرب والبعد والذراع والباع والهرولة أم يفسرونه بالإلطاف والقبول والدنو المعنوي والإحسان والمبره وقبول توبة العبد هذا ما ذهب إليه العلماء فإذا كان هذا يتأول في هذا فإنه كذلك يتأول فيه ثم ذنأ فتذلّ فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى قال ابن الطال في شرح البخاري فحملها على الحقيقة أي حمل الدنوي على الحقيقة يقتضي قطع المسافات يقتضي قطع المسافات والتداني بالأجسام وذلك في حقه تعالى محال قطع المسافات والتداني بالأجسام وتحيز الجسم في مكان محال في حقه تعالى فتعين حمله على المجاز فلما استحال عقلا تعين حمله على المجاز لشورته في كلام العرب لأن العرب إذا استحال شيء في عقلها إذا استحال شيء في عقلها أن يكون واقعا حمله على ماذا على المجاز كقوله تعالى واسال القرية التي كنا فيها فلما عرفوا أن القرية لا تسأل قالوا إن في هذا الكلام مجازا مرسلا فإن الذي يسألهم أهل القرية وليس القرية فقدروا لها مضافا قالوا وسأل أهل القرية وليس القرية اسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبسنا وإياكم وأن يقوي عقيدتنا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى وأن يقربنا الله سبحانه وتعالى إليه قرب مكانة و منزلة و رفعة وتوبة وعفو وإحسان و إنه ولزلك والقادر عليه واسقف الله لي ولكم وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين